one nine ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وضعنا وعبنا حقا فعن وجدتم ما وأضربكم حقا فعلونا <تصفيق> فعلونا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> al